وإذا جهر في السرية أي صلاة السرية أو اسر في الصلاة الجهرية لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية يسجد للسهو عند المالكيه والأحناف ولا يسجد عند الشافعية والله أعلم